Ala yznuu laaik anhum mabuthun l-yoomin ghaizim yooma yqomun nasul rabbil alamin kala inna kitabul fujaril fi sijin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 كلا إن كتاب لبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم على لرام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 إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لراء يكينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون